أما بعد فاخواني الكرام معنا في هذه الليلة الدرس الأول من شرح هذه الأربعين النووية للإمام للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى من أصحاب الشافعي المعتبرين والإمام النووي رحمه الله تعالى من أشد الشافعية حرصا على التأليف رحمه الله تعالى فقد ألف الإمام النووي أو الحافظ النووي في فنون شتى ألف في فنون شتى رحمه الله تعالى ألف في الحديث في علوم الحديث ألف في اللغة ألف رحمه الله تعالى في الفقه ألف كذلك ما يقرأ على الناس في المواعد وفي المساجد كرياض الصالحين الذي كان معنا هذا الكتاب المبارك الذي جمع فيه رحمه الله تعالى احاديث في أبواب شتى من الآداب والأخلاق وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكتبه رحمه الله تعالى مشهورة كتب الحافظ النووي كتبه مشهورة مقبولة عند الناس فجعل الله عز وجل لهذا العالم جعل له الله جل وعلا قبول مؤلفاته لها قبول عند الناس قد ذكر العلماء رحمه الله تعالى هذا يدل على إخلاص النية إخلاص النية لله عز وجل ولذلك بواب رحمه الله تعالى بواب هذا, هذا الكتاب الأربعين النووية بحديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات فإذا حري بنا إخوة الكرام نبدأ نعتني بكلام العلماء رحمه الله تعالى وبأقوالهم ومثل هذه الكتب فنحن بحاجة ماسة إلى دراستها فالحمد الحمد لله مرت معنا كتب في هذا المسجد نتدارسها معا ونتعرض لما ذكره العلماء رحمه الله تعالى نتعلم من أقوالهم مستدلين من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله إخوان الكرام هذا كله يدلنا على أنه ينبغي أن نعتني بالعلم ينبغي أن نعتني بالعلم ونتدرج في العلم ونتدرج في العلم فالعلم يطلب شيئا فشيئا فشيئ ونحن هذا الذي نريد، وهذا الكتاب من الكتب التي ينبغي أن نحرص عليه لأنه فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة حديث صحيحة إلا بعض الأحاديث نوقشت وتكلم العلماء فيها كما سيأتي معنا رحمه الله تعالى وإلا غالب الأحاديث الموجودة في الأربعين فهي صحيحة فهي أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن إخواني كرام إذا قلنا انه ينبغي علينا نتعلم ونطلب هذا العلم نطلب العلم حتى نتعرف على ربنا جل وعلا وما أوجب الله عز وجل علينا سبحانه وتعالى فالعلم له رتب وله درجات وله أصول بينها العلماء رحمهم الله تعالى وهذه مسألة مهمة ينبغي أن تقر في قلوب طلبة العلم ومحب العلم وفي قلوب المسلمين أجمعين فالواحد أراد أن يتعلم دينه فإنه يتعلم من الكتب التي بين العلماء أو ألفوها للتدرج السهلة اليسيرة التي تفتح لك أبواب العلم تفتح لك أبواب العلم فتبدأ تفهم العلم رويدا رويدا حتى تستقر الأمور والأصول عندك بعد ذلك تنتقل إلى كتاب آخر وكتاب آخر حتى تحصل علما غزيرا بإذن الله عز وجل يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك العلم يطلب شيئا فشيئا على مر الأيام والليالي، لكن للأسف أمتنا أصبحت امه لا تقرأ وأمة لا تعتني بهذا العلم الشرعي بل أصبحنا نعتني بعلوم نسأل الله العافية فيها من المعاصي وفيها من الشرور ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ولذلك فسدت عقائد كثير من الناس وفسدت أخلاق كثير من الناس بسبب أن الناس انفتحوا على كتب الغربيين والشرقيين والأوروبيين وغير ذلك وتركوا ما أوجب الله عز وجل علينا من العلم النافع من العلم النافع فلذلك الأربعين النووية من الكتب التي ينبغي أن نعتني بها ونحن كما اتفقنا إن شاء الله حديث حديث وكل مرة نحفظ حديث من هذه الأحاديث ونتعرض لشرحه ولبيان معانيه غير ذلك والإخوة يراجعون ذلك ويعتنون به وبإذن الله عز وجل في كل حصه هكذا الإخوة يراجع بعضهم أو يسمع بعضهم على بعض الحديث حتى نتعاون على الخير ونتعاون على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الخير الذي يبقى ولذلك بوابه وكتابه قال إنما الأعمال بالنيات وهذا الذي نحن يجب أن نكون عليه أن تكون النية خالصة لوجه الله عز وجل حتى تنال بركة العلم فهذا العلم يدخلك الجنة وهو طريق عظيم للجنة ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه الكل يريد الجنة ليس كذلك هذا من أعظم أبواب الجنة العلم من أعظم أبواب الجنة يقربك إلى الله ويعرفك بمن هو الله عز وجل بمن هو الرسول بمن هو ما هو دين الإسلام ومما لا شك فيه اخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فعندنا عبادات أوجبها الله عز وجل عليهم هذه العبادات كيف وصلتنا وصلتنا عن طريق العلم هذا العلم الذي ينبغي أن نتعلم ما أوجب الله عز وجل علينا من أركان الإسلام وأركان الإيمان فهذا واجب علينا إخواني الكرام فلذلك العلم منه صغار ومنه كبار العلم منه صغار ومنه كبار باعتبار الفهم وباعتبار كذلك العمل باعتبار العمل لذلك هذا يدل على أن ليس العلم ليس سهل وإنما ينبغي الواحد أن يتدرج قد يبدأ الواحد في أمور متقدمة لا يفهم، فيترك كل شيء. فيترك كل شيء. وإنما الواحد عليه درجة درجة الذي يتعلم في الخير والبركة، لكن لا ينقطع عن التعليم ابدا إذا انقطع، فهنا ضر نفسه، فهو ضيع كل الأوقات. وهذا الذي لا ما ينبغي. وإنما الواحد يتعلم ويتعلم ولا ينقطع عن عن التعليم، ولا يضره أن يكون جاهل. لا يضرك ما تتعلم تتعلم والله لا يضرك. لا يضرك أن تعلم مسألة وتجهل مسألة أخرى لا يضرك لا يضرنا الحمد لله إذا تعلمنا شيء معناه في في أمور كثيرة جدا نجهلها أليس كذلك وليس معنى اني عالم في كل شيء ما من العلماء يقول أنا أعلم كل شيء ما في أحد من العلماء يقول هذا وإذلك الواحد يتدرج في العلم وللأسف نحن أصبحنا في عصر أنترنات عصر هذه الوسائل أصبح الرجل يأخذ كل علمه من جوجل ومن شبكات البحث فقط لكنه لا يأخذ العلم من أصوله كما جاء عن العلماء يرجع إلى كلام العلماء إلى كتبهم يؤصل المسألة يبدأ بصغار العلم قبل كبيره ويفهم المسألة فهما دقيقا لا وإنما ربما يقرا قراءة سطحية ما تفتأ المسألة تذهب عليه وتغيب عنه ثم لا تطبق هي في الواقع وهذا ضرر يحصل عند كثير من المسلمين للأسف لذلك هذه الوسائل كذلك من الوسائل التي جعلت الناس يتركون طلب العلم وإنما يقول كالمسألة يبحث عنها دقيقة ودقيقتين خلاص ويظن بأنه تعلم وإنما التعلم لا يكون إلا بالجد والاجتهاد وإعطاء الوقت لها ولذلك نحن نتدارس الحمد لله مثل هذه الأمور وكل مسألة تعلمها الإنسان فإنها تزيده معرفة وعلما وقربة إلى الله عز وجل ولا يضره الإنسان أن يجهل وإنما ما أنك تتعلم فانتهى على الطريق الصحيح والصواب أما إذا زهدت في العلم هذا الطريق الخطأ والطريق الذي يؤدي إلى الانحراف وإلى المعاصي والمصائب وذلك الإمام مالك شوف الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن مسألة هذا من؟ امام دار الهجره الامام مالك رحمه الله تعالى لما سئل قال لا ادري سئل فقال لا ادري رحمه الله تعالى فقال له السائل انها مسألة خفيفه يعني تعجب قال انها مساله خفيفه فقال له الامام مالك رحمه الله تعالى ليس في العلم شيء خفيف الله اكبر ليس في العلم شيء خفيف ربما تتعلم شيء تقول هذه سهله لكن أول الله ليست سهلة ماذا من تعلمتها ويسر الله جل وعلا فهذا خير كبير جدا لأن في العلم ليس في شيء خفيف قال لي مسألة خفيفة قال ليس في العلم شيء خفيف قال العلم كله ثقيل قال له الإمام مالك ألم تقرأ قول الله عز وجل سنلق سنلقي عليك قولا ثقيلة. ثقيلة هذا قول ثقيل القرآن الذي بين السنة وذلك هذا يدلون على تعظيم الدين تعظيم القرآن تعظيم السنة لأن من أخذ بهذا العلم أخذ بشيء ثقيل ثم أخذت بشيء خفيف اخذت بشيء ثقيل جدا صعب على كثير من الناس أن يدركونه كل مسألة, مسألة مسألة حتى يصل الواحد إلى الفهم وإلى تصور المسألة حقيقة إلى غير ذلك وكل مرة تتعلم مسألة تجد أنك كنت جاهل لها كل مرة تتعلم تجد أنك كنت جاهل لها فهكذا اخواني الكرام لا بد في طلب العلم من التدرج ولذلك العلماء رحمه الله تعالى ألفوا ألف مثل هذه الكتب حتى يتدرج الإنسان في الطلب وهذا الكتاب من أعظم الكتب لذلك قلنا نحن نبدأ إن شاء الله تعالى نتدرج بالعلم فكل حديث مرة معانا يحفظ وتستخرج منه الفوائد وتكتب وتراجع فلا تنسى تتعلم تعلمت علم كبير جدا لأن هذه الاحاديث التي ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى عليها مدار الإسلام وجد أن عليها مدار الإسلام تدخل في أبواب كبيرة وكثيرة جدا من الإسلام، فاذا هذه الاحاديث لا غنى لك عنها لا غنى لك عنها لأن تدخل في أبواب عديدة وكبيرة جدا لا يسعنا أن نجهل هذه الاحاديث هذا كلام العلماء رحمهم الله تعالى ولذلك جمعها اليحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى وهذه هذه الأربعين ألفها رحمه الله تعالى فأراد هو أن يغفر الأجر العظيم لذلك لها من القبول الكبير جدا عند الناس فاختار هذه الأحاديث الجوامع نوى رحمه الله تعالى في الاداب في الأخلاق في الأعمال الصالحة فجمعها في هذا المؤلف الصغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته وفضله وانتقاها من الأحاديث الصحيحه رحمه الله تعالى وأصل هذه الاربعين أصلها اصلها أن, أن ان ابن الصلاح رحمه الله تعالى وهو من من العلماء من علماء القرن السادس الحافظ النووي من علماء القرن السابع رحمه الله تعالى فجمع ابن الصلاح في في مجالس من مجالس تدريسه للحديث جمع رحمه الله تعالى احاديث التي عليها مدار الدين يعني الأحاديث الكلية التي يدور عليها علم الشريعه فجعلها ابن الصلاح رحمه الله تعالى جعلها ستة وعشرين حديثا، فإذا هذه الأربعين لها أصل العلماء اعتنوا بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها مدار الإسلام، ابن الصلاح أول من جمع ستة وعشرين حديثا، فنظر فيها العلامه النووي رحمه الله تعالى فزادها ستة عشر حديثا. فزادها ستة عشر حديثا فصارت الأحاديث التي اختارها النووي رحمه الله تعالى اثنين وأربعين حديثا اثنين وأربعين حديثا وقلل الأربعين النووي لأن الكسر هذا عند العرب لا لا يعتد به الكسر فإذا كانت إحدى وأربعين اثنين وأربعين وقل كأربعين ف, ف, ف, ف, ف زاد عليه ستة عشر حديثا ثم جاء بعده الإمام الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى فنظر في الأربعين النووية فزاد عليها ثمانية أحاديث زاد عليها ثمانية أحاديث كلية أيضا فصارت خمسين حديثا فصارت خمسين حديثا وشرح عليها كتاب عظيم مبارك اسمه جمع العلوم والحكم وهو شرح حافل بالفوائد مفيد جدا فيه من الفوائد قد لا تجدها في غير هذا الكتاب هو كتاب بحق جامع للعلوم والحكم مفيد عظيم فإذا هذا هو الأصل في جمع الأربعين النووية في جمع الأربعين النووية ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى له الأصل العظيم في مؤلفاته ومؤلفاته رحمه الله تعالى معروفة مشهورة متعددة في الفقه في اللغة في غير ذلك من الفنون رحمه الله تعالى وهو كغيره من العلماء مشجهد يخطئ ويصيب رحمه الله تعالى ولذلك العلماء رحمه الله تعالى يبين خطأه في ما يتعلق بالأسماء والصفات وبينوا الأخطاء التي أخطأ فيها رحمه الله تعالى لكن يشهد له بالعلم وبالصلاح وأنه مجتهد كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ قد يصيب وقد يخطئ ومعنا الكرام شرح العلامه الدكتور الوالد صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين فشرح هذا سماه رحمه الله تعالى بالمنحه الربانيه في شرح الاربعين النووية وهو شرح عظيم جدا مفيد جدا ولذلك يعني ارتئينا أن يكون معنا شرح الشيخ صالح الفوزان هذه المرة وقد مر معنا يعني شرح هذه الأربعين فيما سبق بشرح الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين كذلك الشيخ صالح آل الشيخ حفظ الله جل وعلا الجميع ورحمة ميت منهم قال رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الأول في هذا الكتاب الحديث الأول هو الذي أعطيناه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردس البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أني في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفه فهذا الحديث حديث متفق عليه لما نقول حديث متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم من عن نفس الراوي عن نفس الراوي فيقال حديث متفق عليه متفق عليه رواه البخاري عن عمر كمثل هذا الحديث جاء عن عمر وكذلك مسلم رواه عن عمر فيقال متفق عليه والعلماء في لهم الألفاظ رحمه الله تعالى يميزون بها فإذا قال تفق عليه الشيخان فمعناه أن الحديث رواه البخاري ومسلم لكن بطرق مختلفة بطرق مختلفة ليس عن نفس الراوي ليس عن نفس الراوي مثلا رواه هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر والآخر إمام مسلم جاء بنفس الحديث رواه عبد الله بن عباس فالعلم يقول رواه الشيخان وإذا قالوا متفق عليه فقد اتفقوا في الراوي في السند وفي المتن في السند وفي المتن نعم وهذا الحديث العلماء يقول الحديث الغريب هذا الحديث حديث غريب لان هذا الحديث لم يروه الا عمر رضي الله عنه شوف مع عظمة هذا الحديث العظيم الذي يدخل في أبواب عديدة جدا كما قلنا لم يأتي هذا الحديث إلا عن عمر كذلك الذي رواه عن عمر رجل واحد والذي رواه عنه رجل واحد وهكذا إلى الرجل الثالث وهو يحيى بن سعيد الأنصاري هو الذي أخذ عنه كثير من الناس كثير من الناس الراوي الثالث عن عمر رضي الله عنه وإلا فإن هذا الحديث من غرائب الحديث يعني عن عمر بعده رجل بعده رجل بعده يحيى بن سعيد الأنصار وأخذ منه يحيى بن سعيد الأنصاري هو الذي أخذ منه خلق كثير قد ذكر الحافظ رحمه الله أنه رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مئتان وخمسون نفسا وقيل أكثر وقيل أكثر أقل من ذلك فبعد هذا الشهر هذا الحديث الشهر هذا الحديث بعد ذلك وهو من الأحاديث المشتهرة التي كان الحفاظ والمحدثون يجمعون طرقها ويفردون هذا الحديث بالتصنيف ويفردون هذا الحديث بالتصنيف فاعتنوا بهذا الحديث عناية فائقة رحمهم الله تعالى نعم فهذا الحديث الإذان الأول عن أمير المؤمنين أبو حفص والعلماء في كتب الحديث فإذا ذكروا الحديث فيذكرون كذلك مختصر عن سيرة الراوي ابي حفص عمر بن الخطاب نحن حتى وتكمل تكلمنا اليوم وغدا وبعد غد والعام بأكمله ما نستطيع ان نوفي هذا الصحابي حقه لما له من الفضل العظيم ومن العلم الغزير وقد قال بعض الصحابة أن عمر حاز تسع أعشار العلم رضي الله عنه وأرضاه وأبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه الت اليه الخلافه بعد ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عن الصحابه اجمعين فعمر بن الخطاب حسن من حسنات ابي بكر حسن من حسنات ابي بكر نعم فهو حسن من حسناته و بكر هو الذي نصبه للخلافه فهو تنصيب شرعي تنصيب شرعي ابو بكر هو الذي نصبه للخلافه لان الذي الذي عين عمر هو ابو بكر قالهم عمر هو الخليفة عينه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبو بكر الصديق بايعه الصحابة بايعه الصحابة في سقيفة في بني ساعدة لما اجتمع الأنصار كذب فذاب المهاجرون المهم بعد ذلك بايعوا اتفقوا على أن أبو بكر هو الخليفة اتفقوا عليه أما عمر فالذي نصب عمر خليفة من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإذا خلافته شرعية كخلافة ابي بكر وقد احسن كما قال العلماء جزاه الله خيرا عن الاسلام والمسلمين ابو بكر الصديق احسن الاختيار أحسن الاختيار وهؤلاء الصحابه الذين ينبغي ان نعرف قدرهم احسن الاختيار قال عمر ليس له مثيل عمر هو خليفتكم وهذا هذه المسألة هي نوع من أحد الانواع الثلاثه التي ذكر العلماء فيما يتعلق باختيار الخليفة فيما يتعلق باختيار الخليفة قد ذكر العلماء أن الولاية تثبت بأحد ثلاث أمور الولاية تثبت بأحد ثلاث أمور اولا بالانتخاب وهذا لا يكون إلا لأهل الحل والعقد، ليس الانتخاب الذي نرى هذا ليس بشرع هذا ليس له علاقة لا بدين ولا بشرع وإنما نحن نتكلم عن انتخاب الشرع. الانتخاب الشرعي الانتخاب الشرعي لا يكون الا لمن العلماء لان نحن العوام ان اليوم نختار واحد غدا نجد انه كذاب وقف فلان منافق فلان كذاب سارق انت ما نحن ما نستطيع ان نختار الاصلح للناس الذي يعرف هذا هو العلماء اذا في كل مره الناس يختارون نقولك والله كذب علينا وما كنا نعرف لا العلماء. لانك ما كنت تعرف غير مطلع على الأمور فالذي يطلع على الأمور ويعلم غير ذلك هو العلماء وذلك من طرق اختيار الخليفة الانتخاب الانتخاب لكل من لأهل الحل والعقد وهم العلماء أو ما يسمى بالاختيار ما يسمى بالاختيار أن العلماء يختارون رحمه الله تعالى وهذا حصل حصل نعم ومن من معهد الصحابة إلى يومنا هذا رضي الله عنهم لم يحصل بهذه الطريقة التي هي طريقة شرعيه باختيار اختيار العلماء وإنما حصل بطريقتين الأخريين ال يعني الـ الأمر الثاني أو الطريقة الثانية لاختيار الخليفة أن يعهد إليه الخليفة السابق بمن نسميه بولاة العهد بولاة العهد خليفة السابق فيولي غيره إما يعني واحد من أهلي من من أبنائه أو واحد من الناس أو غير ذلك فيوليه فيقول كما حصل بكر الصديق رضي الله عنه فولى عمر فهذا ما يسمى بولاية العهد يسمى بولاية العهد وهي من إحدى الطرق الشرعية التي اتفق العلماء عليها وهذه من أسهل الطرق من أسهل الطرق كان, كان رئيس فيولي غيره فما مباشرة يكون يكو يكون الاختيار أو التغيير بسلاسة وبدون مشاكل ومصائب إلى غير ذلك مما قد يحصل الطريقة الثالث الذي تحصل به أو تثبت به الولايه الغلبة والقوة الغلبة والقوة ولم تثبت لم تثبت الخلافة بعد ذلك من عهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا يقول العلماء إلا بأحد أمري إلا بأحد أمري إما بولاية العهد وإما بالقوة والغلبة ياتي واحد فيأخذ بالقوة والغلبة أو القهر إلى غير ذلك فالحاكم المتغلب الباغي ولو لم يرضى الناس بذلك لكن إذا استتب له الحكم والعسكر والجيش والدولة خلاص ما عندنا خيار فنحن تبع لماذا الآن ما نستطيع أن نتدخل في هذه الأمور ماذا امتبت له الحكم واستقرت الأمور جاء فهو نزع بالقوة الحاكم وأخذ الدولة وأخذ الشرطة والعسكر كل الكل أصبح تبع له فهذه من مما من المسائل الثلاث التي ذكر العلماء رحمه الله تعالى ذلك قال الألباني رحمه الله تعالى في الحاكم المتغلب الباغي قال نطيعهم أيضا قال من باب دفع المفسدة من باب دفع المفسدة الكبرى من المفسدة الصغرى قال رحمه الله تعالى هذا الكلام وهذا بإجماع العلماء هذا بإجماع العلماء قد ذكر هذا ابن بطال المالكي رحمه الله تعالى وابن حجر العسقلاني والإمام أحمد وابن قدامة والنووي العلماء اتفقوا على أن الحاكم إذا تغلب وأخذ الحكم في القوة بالقوة فنحن فنحن ما علينا إلا السمع والطاعه كما بين العلماء رحمه تعالى المهم أن هذه الثلاث هي تثبت الولاد وهكذا من عهد الصحابة إلى يومنا هذا ثبتت بإما بالغلب والقوة أو بماذا بولايه العهد هذا الموجود وهو المعروف من قديم الزمان الى يومنا وهذا ما يحصل بالغلبه ليس شيء جديد بل هذا من قديم الزمان من قديم الزمان، وإنما أحيانا تحصل بعض الأشياء، فالإنسان يتعجبونها أو يتعجبون منها لعدم معرفتهم بتاريخ الإسلام، بتاريخ الخلفاء، بتاريخ ما حصل في الصعب وإلا فإن الأمور هكذا كانت تمشي، هكذا كانت تمشي. فالمؤلف رحمه الله تعالى بدأ إذن بهذا الحديث، بدأ بهذا الحديث، والعجب. كما قلنا إخواني الكرام أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه مع أهميته لكن له شواهد كثيره جدا من القرآن ومن السنة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فهذا الحديث قال العلماء عليه مدار الإسلام هذا الحديث عليه مدار الإسلام قال الامام أحمد والشافعي رحمه الله تعالى يدخل هذا الحديث حديث الاعمال بالنيات في ثلث العلم يدخل في ثلث العلم قاله البيهقي كذلك وغيره رحمه الله تعالى وسبب ذلك يعني قالوا يدخل في ثلث العلم أن كسب العبد بيكون بقلبه وبلسانه وبجوارحه وبجوارحه وهذا الحديث يدخل في في أي في أي واحد من هذه الثلاثه الأعمال بالنيات يدخل في القلب يدخل هذا الحديث في القلب ولذلك قال هو ثلث العلم وروى لأن النية أحد الأقسام الثلاث النية أحد الأقسام الثلاث وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من أبواب الفقه. تصور ما من باب من أبواب الفقه إلا ويدخل في هذا الحديث لأنه يتعلق بالنية وقال جمعا من العلماء أن هذا الحديث ثلث الإسلام ثلث الإسلام نعم وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عمل ليس عليه أمره فورد وحديث إن الحلال بين والحرام بين قال هذه الحديث عليها مدار الإسلام ومنهم من زاد إلى غير ذلك مما ذكر العلماء في فوائد هذا الحديث العظيم ولذلك العلماء رحمه الله تعالى يستفتحون مصنفاتهم بهذا الحديث كثير من العلماء افتتحوا مصنفاتهم بهذا الحديث كالإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيرهم من العلماء الذين افتتحوا كتبهم بهذا الحديث نعم فصدر المؤلف رحمه تعالى مؤلفه بهذا الحديث للتذكير بالنية للتذكير بالنية فيجب أن يقوم من يعني فكل من يقوم بعمل صالح يجب أن يكون صادرا عن نية خالصة لله عز وجل سبحانه وتعالى فهذا الحديث من الأحاديث الجوامع والنبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب وكان يتكلم عليه السلام بكلمات يسيرة تجمع لوما غزيرة غزيرة وخيرات كثيرة وهذا الحديث قال عنه أهل العلم إنه أحد الأحاديث الاربعه التي يضر عليه الإسلام اولا الأعمال هو الحديث الأول إنما الأعمال بالنية الحديث الثاني ان الحلال بين وإن الحرام بين الثالث قالوا حديث ازهد فيما ما الناس يحبك إزهد ما في ما في الناس يحبك الناس رابع حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكما قلنا العلماء منهم من زاد رحمهم الله تعالى إلى غير ذلك. قال إنما الأعمال بالنيات إنما هذه أداة حصر إنما أداة حصر تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها عما قبلها، فإذا إنما من أدوات الحصر. انما الاعمال بالنيات فحصر النبي عليه الصلاه والسلام النيه في, في الاعمال وهذه كقوله سبحانه وتعالى انما الصدقات ما معنى الصدقات هنا انما الصدقات الفقراء والمساكين العامل عليهم الف القلوب في الرقاب ما معنى الصدقات هنا الزكوات معناها الزكوات يعني هذه اداه حصر ما معناها اي ان الزكاه لا تعطى الا لمن الا لهؤلاء الاصناف الثمانيه هل قال الله عز وجل المساجد هل قال المراكز؟ هل قال المستشفيات؟ ما قال؟ ما قال الله عز وجل؟ لذلك الله عز وجل فصل في هذه الآية وبيّن الأصناف الثمانية تعطى لهم ما تعطى لي غير هؤلاء أما في قوله نعز وجل وفي سبيل الله فبعضهم جعل في سبيل الله قال وها في سبيل الله معناها تدخل في كل وجوه الخير فإذا الزكاة تجوز في كل وجوه الخير أي مستشفيات مساجد مراكز وهذا خطأ فاحش وقد رد العلماء على من قال بهذا القول ولا يعرف أن أحد من المفسرين قال بها قال بأن في سبيل الله تدخل في كل وجوه الخير نحن إذا قلنا في سبيل الله نعم لكن الآية أليس الفقراء في سبيل الله فقراء ليسوا في سبيل الله المساكين ليسوا في سبيل الله المؤلفة قلوب ليسوا في سبيل الله أصحاب الديون وغير ذلك ليسوا في سبيل الله فلما الله عز وجل يذكر كل هؤلاء ثم يقول وفي سبيل الله ليدل كما قال العلماء على ان المقصود في سبيل الله المجاهد المجاهد هنا في سبيل الله ليس غيره من الناس ليس غيره من الناس فاذا هؤلاء تعطى لهم فلا تعطى لغير هؤلاء ولذلك انما هذه اداه حصر اي لا تعطى الزكاء الا لهؤلاء الاصناف الثمانيه فمن اعطاها لغيرهم فعليه ان يخرج الزكاء من جديد ولا تجزئه, ولا تجزئه فالإنسان على أن يتعلم لأن الزكاه فريضه فريضة وللأسف فيه غرر شوية نسأل الله العافيه من, من, من, من الناس من يتصدر الدعوة ويقول للناس الزكاة تعطى لكذا وكذا فيضللون الناس نسأل الله العافيه والناس يقول هؤلاء أهل علم كذا ويعرفون لا هناك أصول وهناك مسائل بينها العلماء رحمهم الله تعالى فإنما هذه أداة حصر تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها وتنفيه عما قبلها قال إنما الأعمال بالنيات هذا باعتبار الأعمال عند الله عز وجل بالنيات أي بمقاصد أصحابها والنيات جمعونية وهي القصد في القلب فليست العبرة بصورة العمل وإنما العبرة بنية العمل وهذا الحديث مر على مرارا وتكرارا لكن لا يمل منه الإنسان أنا والله عظيم جدا هذا ينبغى ان نستحضر هذا الحديث في كل فعل وقول لنا في كل مره ناتي المسجد يجب أن نستحضر هذا الحديث فلا يمل الإنسان أبدا من تكراره اخواني الكرام وفوائده لا تعد ولا تحصى ولذلك تجد شروحات العلماء تختلف العلماء هذا يذكر فوائد على هذا وهذا يذكر فوائد على هذا الحديث وهذا مما يدل على أن هذا الحديث حديث عظيم وهو من جوامع كلم, كلم النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أي بحسب مقاصد أصحابها وتوجهاتهم نعم قال فيلبغي للمسلم أن يخلص نيته لله في كل عمل يعمله من الأعمال الصالح نعم ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى هل هذه الجملة مؤكدة للجملة التي قبلها أو هي مستقلة فيه قولا للعلماء قد مر معنا القول الأول من العلماء من يقول إنها مؤكدة للجمله التي قبل تأكيد وتقرير لما دلت عليه والقول الثاني إنها مؤسسة وليست مؤكدة أي من باب التأسيس وليست من باب التأكيد وهذا هو الأرجح الذي رجحه العلماء لأن حمل الكلام على التأسيس اولى من حمله على التأكيد فيكون قوله إنما الأعمال بالنيات يراد به أن اعتبار العمل بنيه العمل صحة وفسادا فإذا كانت نية لعز جل فعمله صحيح وان كانت نية لغير الله فعمله باطن فهذا من ناحية الصحه والفسد اما قوله وانما لكل امرئ ما نوى هذا من ناحية الثواب من ناحيه الثواب لا يثاب عند الله عز وجل الا ان كانت نيته لمن لله عز وجل سبحانه وتعالى فان كانت نيته لغير الله عز وجل فلا يثاب على ذلك لا يثاب على ذلك فهذا الفرق بينهما فالاولى الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات باعتبار العمل نية العامل صحة, صحة وفساد أما الثانية باعتبار الثواب هل هو لله عز وجل أو هو لغير الله عز وجل من أهل العلم قال إنما الأعمال بالنيات أيما ما من عمل إلا ولا بد فيه من نية لا بد فيه من نية نعم. كما قال الله عز وجل من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها وفئ الىهم اعمالهم فيها وفرغوا فيها لا يبخسون اولئك الذين ليسوا في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قد جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اول الناس يقضى فيه يوم القيامه ثلاثه اول من يقضى فيهم يوم القيامه ثلاثه من سبحان الله شوف يعني من المسلمين نسأل الله لنا ولكم العافية فرجل يقول استشهد فأتي به فعرفه نعم فعرفه فقال وما عملت فيها قال فقاتلت فيك حتى قتلت قال يقال له كذبت كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء. فقد قيل يعني قال الناس ما كنت تبحث عنه في الدنيا قد حصلته فلا ينفعك عند الله عز وجل لأن الأعمال في بالنيات هذا الذي نقول يجب أن نصحح النيات والله بقال قال بعض العلماء قال وددت لو أن بعض العلماء جلسوا يصححون نيه الناس فقط هذا امر خطير جدا نسال الله العفو كثير من الاعمال ربما نعمله ليست لله عز وجل نسال الله السلام ولذلك الواحد لابد ان يصحح النيه اخوان الكرام لابد ان يصحح النيه فهذا الرجل ارقى في النار قتل في المعركه قتل في المعركه والصوره أنه يجاهد في الله عز وجل لكن هل هذه النية لله ليست لله عز وجل وإنما أراد أن يمدح بالجرأة والشجاعة وقد قيل هذا في الدنيا حصل ما كان يقصد ويبحث عنه من مدح الناس له في الدنيا فليس له في الآخرة عند الله عز وجل والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى لا يظلم الله عز وجل الناس شيئا ثم ذكر يعني في هذا الحديث رجل تعلم العلم نفس الشيء ف... يقال له كذبت لما سئل قال تعلمت فيك العلم وعلمته فيقال له كذبت نفس الشيء لأنه كان يبحث يقال عالم وقد قيل ويؤتى بالرجل الثالث واستعى الله عز وجل عليه واعطاه من أصناف المال كله فيؤت به فيعرفه الله عز وجل النعم فيعرفه وقل معا قال, قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه لا أنفقت فيه لك يقال كذبت ولكنك فعلت ذلك ليقال هو جوان فلان ينفق ينفق شوف بنى المساجد وبنى كذا وكذا وكذا واصبح اليوم نصر الله صلى الله على اليوتيوب يذهب ليتصدق على يصورون كل الفيلم كل يصورونه أعطوا لفلان وأعطوا لفلانة نسال الله ليش يعني اش الفائدة؟ اش الفائدة أننا نرى واحد يتصدق على واحد إنسان لا نعرفه؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ما في مصلحة متعدية؟ ما في مصلحة متعدية؟ إذا كان هذا ليس من ببرية ماذا نسميه؟ نسأل الله ليش المصلحة يعني اتصدقت على فقير لماذا تصور؟ لماذا إيش الفائدة؟ الله عز وجل يقول إن تبدو الصدقات فنعمها إن كانت فيها فائدة ومصلحة متعدية كما حصل في زمن النبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاه والسلام رأى بعض الناس وشق عليه حالهم صلى الله عليه وسلم من الفقر وغير ذلك من الشد التي فيها يعني فيها هؤلاء الناس حتى أنهم لا يجدون حتى اللباس فالنبي عليه الصلاه قال من يتصدقوا في المسجد فما في أحد من الصحابة يعني ما عرفوا بماذا سيتصدقون. حتى قام أحد من الصحابة وجاء ببيتهم بأشياء ووضعها بين النبي عليه الصلاة فلما رأى الصحابة ما فعل هذا الصحابي قال الكل بعد ذلك وجاءوا بالصدقات حتى أصبحت كل جبال بين يدي النبي فتهلل وجه النبي وفرح فرح شديد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجرهم شيء فهذا الصحابي الأول الذي تصدق كان سببا في أه تصدق الآخرين فنال أجور الجميع لكنه تصدق أمام الجميع لما؟ لأن النبي أمر بالصدقه وكان في هذه الصدقه تشجيع للناس فهنا إذا أبديت الصدقة لتشجع غيرك على الصدقة فهذا طيب في مصلحة متعدية نعم أما ما في مصلحة متعدية فبينكم من الله عز وجل قالوا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فخير لكم تخفي وهذا من أعظم الأمور سبحان الله عند الله عز وجل. تعرفون السبع الذين يظلهم الله في يوم الآخر ورجل يعني صدق بيمينه حتى أخفاه عن الشمال لا تدري شماله ما تصدق, تصدق بيمينه وكما قال عليه الصلاة والسلام فنسأل فل... الله العافية وهذا يدل على أن فيه مصيبة فيه يعني مشاكل كبيرة في النيات ينبغي لنا أن نصحي النيات فشوف هؤلاء عالم ومجاهد ورجل ينفق ومع هذا يقالوا لهم كذبت لأن النيات لم تكن لوجه الله عز وجل وإنما كانت لغير الله عز وجل سبحانه وتعالى أراد هؤلاء أرادوا يحصلوا المدح والثناء أرادوا يحصلوا المدح والثناء فهذا لا يحصل شيء يأتي يوم القيامة يجد كل ما فعل هباء المنثور كأنه ما فعل شيء في هذه الدنيا ولما ضيع على نفسه كل هذه الأمور إخلاص عزيز جدا إخلاص عزيز نسأل الله لنا ولكم الإخلاص قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال البنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته فمن كانت هجرته إلى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وكانت شجر الدنيا يصبها ومرات ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فذكر النبي عليه الصلاه والسلام هنا مثلا عمليا لهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ من هو فأعطاك النبي مثال يتبين لك الفرق ما بين من تكون النية صالحة لوجه الله عز وجل ومن تكون نيته صلى الله عليه وسلم لغير الله عز وجل فمثل النبي عليه الصلاه والسلام هذا الأمر بالهجرة عليه الصلاة والسلام والهجرة كما عرفها العلماء الهجرة الباقية هي الانتقال من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين فرارا بالدين هذه الهجرة الباقية وهي من أفضل الأعمال وهي قرينة الجهاد في سبيل الله عز وجل قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا نعم فالله جل وعلا قدم كذلك المهاجرين على الانصار في الذكر والثناء لأن المهاجرين تركوا اوطانهم وأموالهم وديارهم نصرة لدين الله عز وجل لذلك كان كان المهاجرين كانوا افضل من غيرهم افضل من غيرهم تركوا الاوطان وهاجروا الى الله ورسوله فاذا فاذا اخواني الكرام الهجره شرف عظيم وعمل جليل ولكن ليست العبره بصورة الهجره عرف كثير من أخوة والله الله هاجرت وفعلت كذا ثم بعد سنوات يرجع أسوأ مما كان عليه يرجع ويرجع بأولادي فهل هاجرت لله ما هاجرت لمن هذا الذي نقول فلذلك ليست العبرة بصوره الهجرة إنما العبرة بمقصد صاحبها فإن هاجر يريد نصرة الله ورسوله فاجرته إلى الله ورسوله نظرا لنيته وتكون عند الله عز وجل مقبولة ويكون له ثواب المهاجر وهذا إن خرج للهجرة ثم مات في الطريق مات في الطريق فيكتب له أنه مهاجر يكتب له أنه مهاجر إلى الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فقد وقع أجره على الله لماذا؟ نظرا لنيته الصالحة فالله عز وجل يكتب له أجر هذه النية سبحانه وتعالى يكتب له أجر المجا... المهاجر وإن مات, في الطريق. وإن مات في الطريق لأن هذه الهجرة كانت إلى الله ورسوله أي لنصرة دين الله وحبا لله وحبا للرسول عليه الصلاة والسلام فإذا هذه الهجرة إخواني الكرام هي الهجرة الباقية هي الهجرة التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهجرة الباقية إلى أن تقوم الساعة وهي التي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الصحيح قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها حتى تطلع الشمس من مغربها التوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها كذلك الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها فهذه هذه الهجره الباقيه اما قوله عليه الصلاه والسلام لا هجره بعد الفتح اي بعد فتح مكه لم تعد من مكه بلد بلد شرك وكفر وانما اصبحت بلد الاسلام فلا هاجر منها اذا كان النبي منع الهجره بعد الفتح من مكه لان اصبحت دار اسلام وهذا معناه لا هجره بعد الفتح اي بعد فتح مكه لم ما من كان يعيش في مكة فليبقى في مكة ليس عليه أن يهاجر من مكة لان أصبحت بلد إسلام أما الهجرة الباقية فهي التي قال فيها النبي عليه السلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة فإذا المسلم بحاجة إلى الهجرة دائما وأبدا فإن ضيق عليه في دينه وصار لا يستطيع إظهار الدين هاجر إلى بلد يستطيع أن يظهر دينه محافظة على دينه أولا أعظم شيء على الدين لان الانسان يموت ويلقى الله عز وجل اعظم شيء عندك راس المال عندنا اخواني الكرام الدين لا دنيا هذه الدنيا ما في حد سيبقى في هذه الدنيا لكن راس المال عندنا هو ديننا هذا الدين هو الذي ينجيك يوم لقاء وجل اما جنة واما نار ما في دنيا ولو ضللت في هذه الدنيا تكد كد الوحوش صباح مساء اما لك وعليك نسال الله اللعب. لا ينفعك الا ما قدمت فاذا الدين هو راس المال الدين هو راس المال اخواني الكرام وذلك الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه فالهجرة بقي الهجرة فرارا بالدين لإظهار الدين وأن نتمكن من عبادة رب العالمين الصحابه لما هاجروا لعبادة الله عز وجل ما هاجروا لدنيا وغير ذلك نعم فهذا المراد اخواني الكرام بقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهذا الذي أخلص النية لله عز وجل في الهجرة وتقبل الله عز وجل منه سبحانه وتعالى هذه الهجرة الباقية من هاجر إلى الله ورسوله القسم الثاني من كانت هجرته لغير الله من كانت هجرته لغير الله فهجرته إلى هذا الشيء الذي قصد وليس له وليس ثواب عند الله عز وجل يعني من, ها من كانت هجرته لدنيا يصيبها يعني هاجر الصورة انه هاجر التي عندنا هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لكن ماذا كان قصده هل قصده المحافظه على دينه محافظة على دين أولاده على عقيدته أم قصده فقط أن يذهب إلى بلاد مثلا في بلاد رب يعيش أحسن من هنا مثلا أو يحصل بعض الإخوة هاجر إلى بلاد الخليج حصل مبالغ أكثر مما يحصل هنا فذهب إلى بلاد لأنه حصل شغلا أو عملا فيه راتب أكثر أو أكبر بكثير من الراتب الذي يحصل هنا لكن ما ذهب نيته لم تكن لله عز وجل وانما كانت لماذا؟ لأنه حصل مبلغا أكبر لأنه لو كان هو لا يحصل أكثر ما ما فرق هذه البلاد؟ ما فارق هذه البلاد؟ فإذا لذا قال النبي شرمان كانت هجرته لدنيا يصيبها فإذا القصد ما هو القصد اخواني كرام؟ إذا كان القصد في طمع في دنيا في تجارة في ملذات فهذا هجرته إلى ما هجر إليه هذه الهجرة لا يؤجر ولا يثاب عليها لا يكتب له ثواب المهاجر وان كانت الصورة عمله أنه مهاجر لكنه لم يهاجر إلى الله عز وجل نعم فإذا النظر اخواني الكرام للقصر والنية وليس للصورة وليس للصورة قال أو امراه ينكيحها كمن هاجر من أجل أن يتزوج امراه تعلق قلبه بها وأنا عرف بعض الإخوة يعني تزوج وحاول أن يأتي بزوجته مرارا وتكرار ما نجح ولعل هذا فيه خير له ما ندري يعني احيانا الله عز وجل يكتب عليك شيء فيه الخير لك الكبير المهم أنه ظل سنين سنين فما استطاع أن يصبر فترك البلاد هذه ذهب مع زوجته ذهب مع زوجته وإنما لم يفعل ذلك لله عز وجل وإنما لأنه ما استطاع أن يأتي بأهله إلى هذه البلاد فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أو مرأة ينكحها فإذا تعلق بها وهاجر من أجل هذه المرأة ليتزوجها فهذا لم يرد ثواب الهجرة من الله عز وجل وإنما أراد المرأة ما أراد الهجرة لوجه الله عز وجل لكن الصورة أنه هاجر لكن هاجر لمن ليس لله عز وجل وإنما قصده الزواج بالمرأة قصده الزواج بالمرأة فahanر هذا الحديث لذلك قلنا أن هذا الحديث يتعلق ميزان القلوب هذا الحديث ميزان القلوب إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث ميزان القلوب حتى ولو أظهر لنا إنسان صورة معينة لكن الله يعلم ما في قلب الإنسان ولذلك الله عز وجل يوم القيامة يحاسبنا على هذا على ما في القلوب على السرائر يوم تبلى السرائر يحاسبنا الله عز وجل على هذا سبحانه وتعالى والنيه محلها القلب النية محلها القلب لا يعلمها إلى الله عز وجل لذلك ليس لا علاقة بالتلفظ أبدا تلفظ بها بدعة فلا يقول المسلم نويت أن أصلي نويت أن أتوضأ, نويت أن أحج نويت أن أتصدق هذا كله من البدع لأن النية محلها القلب عمل قلبي ليس لا علاقة باللسان ليس لا علاقة باللسان نعم ولذلك كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فأنه تلفظ عند النسك أو عند الدبح أو غير ذلك فهذا ليس التلفظ بالنية وإنما تلفظ عليه الصلاة والسلام إما دعاء أو تلفظا بالمنوي النسك إلى غير ذلك مما ذكر العلماء رحمه الله تعالى فهو أراد بهذا صلى الله عليه وسلم أن يبين النسك صلى الله عليه وسلم للناس وليس غرضه انه يتلفظ بالنيه لانه لو تلفظ بالنيه لقال نويت النبي ما قال نويت قال لبيك صلى الله عليه وسلم لبيك عمره لبيك حجا لبيك عمرة وحجا فالنبي عليه الصلاه لم يتلفظ بالنيه ما قال نويت الحج نويت العمره وانما هذا يقال له التلبيه يقال له التلبية وهكذا كما بينها العلماء رحمهم الله تعالى فلا يجوز اخواني الكرام التلفظ بالنية لا عند الصلاة ولا عند الزكاة ولا عند أي عمل من الأعمال وهذه مسألة مهمة جدا لأن بعض الناس لا زالوا أو لا يزالون ينطقون بالنية للأسف وعند بعض المذاهب أو بعض الطوائف يعني لا زالوا يتلفظون بالنية في هذه العبادات لا زال يتلفظون بالنية وهذه بدعه كما قلنا بينها العلماء وقالوا ما انزل الله بها من سلطان وان كان كثير ممن يتلفظ بالنيه ينسبون ذلك الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى ينسبون قلت الامام الشافعي ذكر رحمه الله تعالى انه يجب ان نتلفظ بالنية والعلماء رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقول الامام الشافعي قال هذا مردود بوجهين أو مردود من وجهين الوجه الأول أن هذا اولا لا يصح عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى لم يصح عن الامام الشافعي المساله الثانيه قالوا حتى ولو صح عن الشافعي رحمه الله تعالى فكلام الشافعي ليس حجه على الكتاب والسنه وانما الكتاب والسنه حجه على الإمام الشافعي على اقوال الناس ان بعض الناس اذا سمع عالم قال مساله قلت خلاص هذا هو الحق هذا هو الصواب هذا الذي ليس بعده شيء آخر وين الكتاب وين القرآن وين السنة أين السنة أين القرآن كما قلنا إمام يقول ما من إلا راد ومردود عليه ما من إلا ورد ومردود عليه فكل أحد من الناس يخطئ ويصيب يخطئ ويصيب ولذلك الشافعي إمام من أئمة العلماء من الأئمة الفقهاء الاربعه المحدثين رحمه الله تعالى لكنه ليس بمعصوم يخطئ ويصيب يخطئ ويصيب وكلامه ليس بحجه إنما الحجة أين؟ في كلام الرسول وفي كلام الله عز وجل لا في كلام الشافعي ولا في كلام الإمام أحمد ولا في كلام الإمام أبي حنيفة ولا في كلام الإمام مالك لا يكون قول العالم حجة وهذا من الاخطاء يقول الحجة قول العالم لا الحجه الكتاب والسنه الحجه الكتاب والسنه ليس قول العالم قول العالم متى يكون حجه متى يكون حجه إذا وافق الدليل اذا وافق الدليل نعم اما إذا لم يوافق الدليل ما نقول حجه الحجه في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا الذي نقلوا عن الشافع رحمه الله تعالى انه قال الشافع قال لما سئل عن الصلاه قال يدخل يدخل يعني فيها اي في الصلاه بذكر بذكر الله عز وجل فهذا الذي تاولوا تاولوه قالوا اذن هو يقصد النية وهو لم يقل رحمه الله تعالى الامام ما قال انه يدخل فيها بالنية وانما قال لما سئل عن الصلاه قال يدخل فيها بذكر الله بذكر الله عز وجل والمراد هنا كما بين العلماء كلام الشافعي مقصود الشافعي انه يدخل بذكر الله نحن ندخل الصلاه بمال ما هو اول ذكر ندخله الصلاه دعاء الاستفتاح متاكد ها تكبيره دي حرام <تكبيرة, تكبيره الاحرام تكبيره الاحرام اول ذكر يعني ندخل فيه في الصلاه وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير فتقول الله اكبر وهذا مقصود الشافعي رحمه الله تعالى وليس مقصوده رحمه الله تعالى انك يعني انك تتلفظ بالنية تتلفظ بالنية فعلى كل حال ما النية ليس عليه دليل تلفظ بالنية ليس عليه دليل إخوان الكرام نعم و... والنية عمل قلب إذن ولا يجوز التلفظ بها والله عز وجل أنكر على الأعراب الذين قالوا آمنا فقال الله عز وجل مخاطبا رسوله قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى قول تعالى قل أتعلمون الله بدينكم فالله عز وجل لا يحتاج أن, تعلي أن تعلمه بنيتك الله سبحانه وتعالى أو يعني تعلم تعلمه بنيتك بقولك تقول ويت كذا أو أنا عملت لك كذا وكذا الله عز وجل يعلم هذا بدون أن تخبره فعليك بإصلاح النية وإصرار النية وعدم التلفظ بها وأما التلفظ عند ذبح الاضحيه فليس تلفظا بالنية كذا لأن قوله اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح هذا دعاء هذا دعاء لم يقل نويت النبي قال نويت ما قال نويت الذي يقوله الناس نويت يقولك نويت كذا وكذا ف فهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث اختصرنا نحن الكلام فيه حقيقة انه مر معنا في أول كتاب رياض الصالحين كذلك في عمدة الأحكام ومر معنا في هذا الأربعين المقصود أننا نتعرض للمعاني ونفهم المقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك مر معنا مختصرا إلى الكلام فيه يطول ويطول يعني لو قرأت شروحات كلام العلماء في هذا الحديث عظيم جدا وفي من الفوائد والأمثلة ما لا يعد ولا يحصى لكن يكفينا ان شاء الله الإشارة إلى ما ذكرنا ثم الحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول كنا عمنا مع الشباب الصغار نسينا ل... المرة الفائتان يسمعون إن شاء الله غدا إذا جاءوا أو شيء لكن لو حضروا فيحفظون معنا حتى هذه الأربعين نوي فإذا هذا الحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب كذلك رضي الله عنه عن الصحابة جميعين. فلا نطيل على الاخوه يأتي معنا الأسبوع المقبل وهو حديث عظيم جدا في هذا الباب وفيه من الكلام المفوائد ما لا يعد ولا يحصى وهو حديث عليه أصول الدين عليه أصول الدين وحديث عليه مدار الإسلام عليه مدار الإسلام والإيمان والإحسان لذلك سيأتي معنا هذا الحديث العظيم لكن نحن ننصح الإخوة أولا بحفظ الحديث الأول أعمال ثم يبدأون في هذا الحديث ومن استطاع من الإخوان يكتب إن شاء الله تعالى الفوائد على كل حديث ثم يأتينا بالورقة بعد عشرة أحاديث ها نعطيه شوية مهلة ها. حتى نرى هل هو مخلص وغير مخلص ها. مش يعطينا حديث الأول فوائد بعد ذلك ينقطع لا بعد عشر أحاديث في جائزة ثم بعد العشرة الثانية في جائزة بعد العشرة الثالثه في جائزة بعد العشرة الأخيرة هذه جائزة أكبر إن شاء الله تعالى وهذا في تشجيع وهو طيب وكان النبي يشجع الصحابة رضي الله عنهم فلذلك ننصح اخواننا نبي الاعتناء بهذا الأربعين حفظا ودراسة وفهما وتدبرا وكتابة كذلك وكتابة حتى نتعلم ما أجب الله عز وجل علينا نسأل الله جل وعلا اجعلنا جعلنا من عباده الصالحين هداه المهتدين لا ضالين ولا مضلين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خير وغدا ان شاء الله عندنا بعد الفجر درس ان شاء الله